بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قف جمتتب لونك يا برمسكيرنكا بياء طابر النسورة بكرا آية تربى تمأ الرأي قال الله سبحانه وتعالى قال ابع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْلِكُونَ أَكَّنَ جَدَلَنَا يَرَوْنَ يَهُودَا صَنَّبِيَ اللَّهِ إِنْ سَأَ يَرَوْا غَافِيَ إِتِي بَائِسًا قَالُوا نِغِدَن رُدُّوا لَنَا رَبَّكَ تُبِتْ دِي بِأَنِّي مَتَا جَبَاتُ تُبِتْ بِأَنِّي مَا جِلَن يَا مُوسَى رَبِّي كَيْ نُفْكِرَ دُ لَنَا مَا هِيَ نوهمي الدان نوباشي مال فرين سني إن البقرة تشاب علينا فرين سني جارين اسين الرد والفقاتي جارين جاري فقاتي أمر يوقع وانتم مام الجنوية نوئبه مي الدان نوباشي يعني. وإنا إن شاء الله لمهتدون نطي يا ربى تاتي تعطي الله أجل لا ني أرجعنا أجل أني ذكي. أستير ربي ربي كي نو كذلوا أدن نو باس. هوري نطي كراؤه قم نسون هانو باس وربّي كي جراني نبي الله موسى قاها تنا. يا ربى فدي ني أرجعنا هوري سني يجرنا min abbas akki jale bakkanatti dawa dura hori majje rebbin homa agartan hom hori ma laha homa sinimi nu tu yorab fi de ni arganajir yorab fi de janjeko on istisna gol ni fo yanke yorab fi de jeccun isani bo isani sila abadat arga tun dan dan isani addani ba sila isani isani addan me إنه يقول رب إنني جل إنها بقرة إثنين صغيره لا ذلول يقان ساعة بقرة يقان ساعة ثوريه مثناك بقرة إثنين ص ساعة لا ذلول تثير الأرض يثيرها تاتي تقنان هلا في فمن تثير الأرض يقون تلفق أثنتين تورق ولا تسقي الحرثا تا لفا يوكان دكيحن اباسنيا بيعربا كانتو يرو بشان دكيو هي ابافهن هريسان يتي في اتاني اكا دتي بشان يتي ورابتن اوروت يسيل لمتي جدان اورنسني Tabišan orruti feetulleni. Ori el-mamu, jookani, horu taate, koha, ja sinne sunni, saari, saatu ju, el-mamu, jookani, horura, koppaimale, saani, jookotunle, vichan lett, tuora, ja kapotu sangara, jookan koti yora. kapišan istuora, ja leisa, kanavra, binkin, kotu, miti, harashi kotu, miti, horri. ألا يسين جد من سني؟ سأ ك فرينسا في أكاني المام ربي نسأومي مسلمة اللهش يتفيها مسلمة متجون كعبين تكوكس سنجري كجبان قمني كوانس لا تكوك قالوا الأنذي إتقبل حقيق إسمال جداني يا نبي موسى أرك دوا جتة هكانت تمتة جدانيني بذبتوها وما كادوا يفعلون إن شاء الله جت إنما كأرقة إنسان كوجدة إنسان يجرب هذا ببدني سان أجدور أكوان إركمان إتيم يكون كجيباتعتيت أكوان ون إركمان هم يكونوا غاتات، كأن إنسان أفتكر بني شاء الله ثاني سني، قالي وان سني وما كانوا يفعلون قالي سني قالوا جدارت ممكن كذلني كثرام سينان هري تناتوني مال رتتي اجار ميو جدمي نميت كان دريسا مالك علم علم بالبلا نما برو دوركاء في سادجيسه مناداسه بالبلا درا فيدي بالبلا سع مبادث جثة دراثة إرگانا ويتلفت بريته نم يتشكان أبيرا إيسا كنا نمنين الرجيسه نم يتشكان جريت نمني إيه بربادت غري باللوافي والجيس والقبيمة، ويتبين ولت جعيس الأول فيته نمن جارسن بيا من جد دون بحني، إذن أراث سناد عبدا، بدون تكنت داجدني لا لني فيه، أكسيت أرارة في ما مال رت ولد جفتني، مال روا وللتنى، إذن هو نجد دوجرا نبران دوني من النبي موسى تلقاتي قاتي نوها نواه غافطودب بكانة إن نومنا من نبي تكانا جهشاتدان موباس غافط تاجلني ملاك كنا كنا خايان أشرت ربنا نبي الله موسى رتى وحي بوزة قرآن خارجته في نجد بته خوري كلا إسنين جدا way tawri san al tan qaqi hori sani rukuta jaden hori go qurani way tawri kana gorran Tibetan se nan sunimali jannan namiccan hori kana rabitan namiccan hori kana rabitan wantin jaden namischan horisan rabitan mallaka butta nakenna mallaj nakenna tanille horikana qalaati goga isi dirir saati war goga isi gutu nakenna ene akkatiga fate akkat wara durani timet ni Erga kana kajehuri sen rabmurani, nämikka tuo isani ruko tani, nämikka on käähtin, idni Rabbi tintaabatte, nämä isäjäse hi mä juttu. Ei vaan on isäjäse ilmaa bera kija, tuon isäjäse, järjestin hi mä. Ennä hi mänäri, رب يمكن الاشاره اتكم المالجه دم و اي قتلتم نفسا فدارتم فيها ويتلبون ما اجبتني كيفتي والمرمتن غريم كيفتن غريم مرمه اذا تنرى اجب في دي والميثتن ميثا والله ما كنتم تكتمون ربي ناميك كان أويسة أوصل أويسة نامبرارا سكبا كاهسان رب يول باساجي كُو أجي سرّتين كيران دي باس فقولنا نجني كذربو هو ناميك كان غرينما فاچو اساسن طحاجدا درو ده. استترد ادان نومباخني كنحرت بينكن ربنا بي الله مسررت مالجدان نميتو كذلك يحي الله الموتى أقوم أم هريدو إكانا كأي شيء مرتين لم يكان رويت أن كان لم تدو نمني دوي سبحانه وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ آياء إساء إسا عقلية والأتنى وَأَبَيْتَنِهُ جَدْكِمْ سينار تقع ديفامي أمان سليس هوريخنا الراموراني تنقام هوريخنا تنفقنا ركوتاني تنجنان نمجان ألقائي تنابت هالا هدد أماء إساء خديقا هدد هدي بيقا Tie niin käsittääjä kuin. Määritä ilmapiirissä tänä ajan se se aikomuana se. nyt وفي وفي تفوتات إن الرك الناني، كأنه ما موسى عن سيرين وفي تي فوداني الراموراني كامهوري سني نبي تكانان أجيثر، نبي تكانان تيان. وهي تما نبي موسى وحي عقن ابي الله موزان سيري نتي دلاغي فل فل نتي دلاغي نمي چدو ايقوان خاصه گودي حافظ سيته داني اكيسان عذري وهي من نفسهما كيتني تفوداتي داني جرنجت وإن من الحجارة تجرى لما يتفجر منه الأنهار خليني الرابر كتير أنجلاه وإن منها تجرى لما يشقق أوده فيخرج منه الماء بشأن الرابر تجرا وإن منها تجرى لما يحدث من خشية وما الله كصدارت بالرجال كم قلعة تجرا ومن الله ضعافاً ما تعملون يسمعوا جيداً كانت ربي وارفاً دليداً دقتاً بيكا ربيكونا أفتطمعون سلنك جيلتني ياموا من التهد أن يؤمنوا لكم أمني ققققا يهوداكم إسمي أمانو وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله جمع نسان الراتي كلام ربي كان ينتينيجرا ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه من بعد ما عقلوه من بعد وهم يعلمون هالبي كريم والنسان الجددون أكتراتات أكتر أكتر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا يوقن من ور ربين دغوهم في ربك آمن يوالقن يو من قالوا آمنا آمن دغوهم سينجدوا وإذا خلا بعضهم إلى بعض دارين ثاني كرا غريو ديبو قالوا نجدولين جدن دوي سات وتدقع أتحادثونهم ليحاجيكم به عند ربكم أكربي ثاني بردتي رجائي ثنتي قلتي أفعلها تعقلون من بيتي يعقلني قبديني ليس علمي من هذا جلني أقتدي والجرس يجي مني هني ثم تفقهارا ربي لولا نتفينا جرخنا نتيمو فين لقتن في تهينا راجرا تجدكم الله خيرا درسنا سبعة واربعين وثي بارك الله ورحمة الله وبركاته